الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفا الله على رسوله منهم فما أوجفتم مِنْ من خيل ولاركب ولاكن الله ولاكن الله يسلط رسوله على ما يشاء والله على كل شيء قدير. ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذل قربا واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم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 للفقرة المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتون فضلاً من الله ورضوانا وينصرون الله وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون.